وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ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 إن اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين اول ارئيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثلي فامن واستكبرتم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 وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَثْبِيتٌ لِّنُطْقِ الْحَقِّ وَمُصَدِّقٌ لِّمَا فِي الْكِتَابِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون. أُلَائِكَ أَصْحابُ الجََّةِ خَالِدَِ فِيهَا فَالدِينَ فِيهَا جَزَ أَنْ بِمَا كانَانُوا يَعَّنُون وَصَّينَ الْإِسَانَ بِوالِدَي إِحسَانَ حَمَلَتُ أُّهُ كُرْرهَ وَضَعتْهُ كُرْهَا, ووضعته كرها وَحَمَلُوهُ فَفَصَلُوا 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ولی بہ اوسلی حلی فی اچھی تبھی تلائک وسلی فی زوریہ تب تلک مینل مسلم اولا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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِبَانِنِ أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق فَيَقُولُ مَا هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كانوا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 واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تستكبرون في الارض بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أَغنى عَنهم فَمَا أَغنى عنهم سَمعُهُم وَلا أَبصارُهُم وَلا أَفئِدَتُهُم مِّن شَيءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ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 بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 أولئك في ضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إن على كل شيء قدير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 كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَىٰ وَرَبِّكَ فَهل يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ